اشتركوا الله لا إله الله الله إله الله الله الله Oh Are you my? You don't care. You don't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 I don't Shah حسين المنتصر بل بشره تجاني بشره لفرقه الرائي بشره الحمد لله نحن الفائزون in love with شريف لا تكن تيجي لي ها ها جايسك مثل تيجي لي سنقول بالارماني ها ها ومرجع الكل والقل كلنا وهاتكل الكل والكل الكل كل شق جان ومرجه الكل هو الكل كله, كله كل بسم الله محمد